وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ وَذَلِكَ الْفَازُ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَشِفَ لَهُ إلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 اننكم لا تشهدون انما الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا, حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها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 وَإِنْ كَانَ كَبُرَ أَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنْ أَسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفْقَانِ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَايِ فَتَأْتِيهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 أَوَإِرَاءَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّامَ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ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 حتى إذا فرحوا بما أُوتوا أخذناهم بعتة فإذاهم هم مبلسون. حتى إذا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 انظُر كيف نُصَرِّفُ الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُم عَذَابُ اللَّهِ بَوْتًا أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ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 ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى الي قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفكرون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 قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ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 قُلْ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِنَّا وَمِن كُلِّ كَبِيسٍ مَّا أَن تُمْتُشِرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُم مَا ذَبَم مِن فَوْقِكُم أَو مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُم أَو يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا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 وَإِنْ مَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَا يَذْكُرُوا إِلَّا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَالتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي قَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ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 وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رآ كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين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 وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب كُلَّه دَيْنًا ونوحًا دَيْنًا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّةَ وَيَحْيَى وعِيسَى و كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإفوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 فَإِنَّكَ فُرَّ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُلَاءِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هُدَاهُمُ الْقُتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَاهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ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 وَمَنْ أَظْلَمُ إِمَّا نِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إلَيَّ وَلَمْ يُوْحَى إلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ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 ومن النقل من طلعها قنوان دنيا وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه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 فَذِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صاحبة وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَالِقُوا كُلِّ شَيْءٍ فَعَبُدُوهُ وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف القبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها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 ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفون ما هم مقرفون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ نَزَلُوا مِن رَب بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَب بِكَ صِدْقًا وَعَدَلًا الَّلَّ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام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 فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يَصِلُ إلى الله فَمَا كَانَ فَلَا إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 وَهُوَ الذي آن شَأجََّّاتِ معروشات وَغَيْرَ مَْروشاتِ وَ نَّقْلَ وَالذَّرى مُقْتَلِفًا أُكُلهُ وَالزَّتُونَ وَرَُّ نَمُتَشابِهَا متشابها مُتَشَابِه وَغَيرَ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 كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين تمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعذ اثنين قل آذَكَرَينِ حَرَّمَ أَمِ الأُوَاثَينِ أَمْ مَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُوَاثَينِ نَبِئُونِ بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذْكَرْتَ رِيَنْ حَرْرَ مَأْمِلْ أُوَاثَيْنِ أَمْ شَتَمَلَتْ أم عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُوَاثَيْنِ أَمْ كُونْتُمْ شُهَدَاءَ أَذْوَصَكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميته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 فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمته واسعة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين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 وإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ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 وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ بَارِكُوا فِيهِ وَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَتَقُولُونَ أن إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ قَائِمَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِم لَغَافِلِينَ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 سنجذي الذين يصدفون عن آيَاتِنَا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يأتي ربك أَوْ يأتي بعض آيات ربك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 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم